بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسامحات سمحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراضفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة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 نه طغى، فقل هل لك إلى أنت تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى، فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى، فقال أن ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى.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 ولا عشية أو ضحاها